فاتبعوه وَلَا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاقوا به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 اَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُتُبٌ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ سوء لا ذا بما كانوا يصدفون هل ينذرون إلا ان تاتي يوم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفعن نفسا ايمانوا لم تكن امنت من 118. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون 119. إن الذين فروقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم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 فَيونَّكُم بِمَا قُُم فيِي تَخْتَِفُون وَهُوَ الذي جَلَكُمْ خَلَِ فَ الأرض وَرَفَ بَعضَكُمْ فَوقَ بَعْضِ دَجات لابْنَُكُمْ لبْلُ وَكُم فيِي ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم